ثلاثة، استمع إلى النص الآتي وقرأه ثم اكتبه في دفترك المواطن المثالي إن المواطن المثالي هو الذي يراعي حقوق دينه ووطنيه ومجتمعه طوال حياته يجب على المواطن الصالح الحفاظ على مصلحة الوطن والاهتمام بمكتسباته وأمنه المواطن المثالي له خصائص مهمة ومن أهمها حب الوطن والاهتمام بالأخلاق السامية لأن حب الوطن مهم للغاية وكذلك احترام العدالة والحفاظ على التراث الثقافي والدفاع عن الوطن من الأعداء والجدية في كل الأعمال إلى آخره لأن الوطن هو المكان الذي نعيش به وهو أرضنا المقدسة في نفس الوقت ولهذا السبب يجب على كل مواطن مثالي أن يحافظ على الوطن بروحه ودمه